نون والقلم لك لا أجرا غير منوئ وإنك لا على خلق ناظب فستبصر ويبصرون في أيكم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف أثيب أتولى بعد ذلك زنيب إن كان ذا مانو وبنينا إذا تثنى عليه آياتنا قَالَ أَزَالَ الْأَوَّلِينَ تَنَسِمُهُمْ عَلَى فَشَمْلٌ لَا يَصْرِمُ نَامُصٌ بِعِينٍ وَلَا يَسْتَسْنُ تَطَافَ عَلَيْهَا ك وهم لا إيمون فأصبحت الصريب فتنادوا مصبحين أنردوا على حرفكم إن وَهُم يَتَخَافُونَ أَن لَّا يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وغدا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَا تُسَبِّحُونَ أَنُصْلِبُ بَعْضَنَا لِرَبِّنَا No. So لَمْ كَانَ يَعْلَمُونَ إن أفَنَجَّعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم I sura Tänestä diri. قالوا أم فولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنور فَارُونَ لَا يَذْنِقُونَ كَذِبَ آبَ